أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من زند من السماء وما كنا منزلين إن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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ اللَّذِينَ هُمْ مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نخيل وَأَغْنَاهُ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِيءَ مِن مَّا لَا يُحْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالغرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 س فَيذاَا قِيلَ لَ أَن فِقُمِمَّا وَزَقَكُمُ مَو قَالَ الذيينَ كَفَوول للَّلَ آمَنُوا قَالَينَ كَفَو للَّذينَ آمَنُ أَن قَعم مَذذهُ يَشََُوْ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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإله من الأجداد إلى ربهم ينزلون قالوا يا مَنْ من بعثنا من هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا طَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَّدَيْنَا مُحْصَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متجئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يزدعون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 هذا قراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تجفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بِمَا كانوا يكتبون ولو نشاء لطمثنا على أعينهم فاستلقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء هؤلاء ما تخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مبين ولا يرجعون ومن نغم من هنكذ في الخلق افلا يفكرون وما علمناه شعرا وما ينبغي له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 وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَكُلُوا هُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَوْ كِئَامَنَا فَغُوا وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يثقون وما يخفون أولم ي إذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال معي يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم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 بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إله لواحد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 لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب جحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأسبعه شهاب ساقب بَدَّتْ لَهُمْ أُمَّ شَدّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ بَلِ الْعِجْبُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يعوضون وقالوا يا ويلنا هذا يوم السين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون شَرُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ كُنْتُمْ إِلَّا تَفْضُونَ إِلَى ظُلُمَاتِ الْجَحِيمِ وَقِفُومَ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَافَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُتَّزِمُونَ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 قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فاغويناكم إنا كنا ضاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إِنَّ كَذَلِكَ نَصَّعْنَا بِالْمُجْرِمِينَ إِنْ هُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّا لَسْنَا مُؤْمِنِينَ آيَةٌ بَلَىٰ أَبِلْ حَقٌّ وَصَدَّقَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أولئك لهم رزق معلوم فوافر وهم مكرمون في جنات النعيم على سرود متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيض ا للذين الشاربين لا فيها غور ولا هم عن ا ينزفون وعندهم فاضرات الصنفين كانه نبيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان اللقئين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مصلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين وَلَوْلَا إِذْنُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُؤَلَّبِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْصَّوْجُ الْعَظِيمُ مِمِّثْلِهِ أَذَا فَيُعْمَى الْعَامِلُونَ اذالكَ خَيْرُ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الذَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَفْكُّ فِيهَا أَكْلَ الْحِيمِ طَعَامُهَا كِسْرَةٌ وَمَاءُهَا غَسَّاقٌ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضار فهم على آتارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنْ يُؤْمَنَ الْمُجْرِمُونَ وَرَجَّيْنَا أَهْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ فَشَرَحْنَا عَلَيْهِ في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 في إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم في رب العالمين فنظر نظرة في الناس فَقَالوا إِن نِّسْقِين فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُجْبِرِينَ فَقَالَ إِلَٰهَكُمُ الَّذِي تَمْسُكُونَ فَقَالَ أَلَا تَأْفُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَقَعَدَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ قال أتعبدون ما مَا والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألطوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وَقَوْلَ رَجُلٍ ظَاهِبٌ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَرِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أن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 وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو الفلاء المبين وفديناه بزبح وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق مِنَ من وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذليتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونفرناهم فكانوا هم الظالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَا مِنْ عِبَادٍ نَذُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِيَّاهُ لَأَزَلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ قَال لقومه ألا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فشلبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في سلام على إلياسين إنا كذلك نجل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن الوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِ ثُمَّ دَمْنَا مِنَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ إلأبق إلى الفلك المشحون فتام فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو تقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمسحناهم إلى حين فَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْبَسْتَ وَلَهُ الْبُنُون أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِذْكِيِم لَا يَقُولُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفَسَفَّلَ بَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلطَانٌ فِي الْقُرْآنِ بَلْ تُشْهِدُونَ كِتَابِي كُلُّكُمْ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْزِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلْمَتِ الْزِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ شُبْحَانَ اللَّهِ عَنْمَا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو وقال الجحيم وما منا إلا له مقاب معلوم وإنا لنحن الصابقون وإنا وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكننا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُبَشِّرِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ النَّصْرُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخِصُّوا وَأَذْهِلَّهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ فَذِيَ وَازٍ بِلا يَسْتَأْجِرُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِالسَّاحَةِ فَسَاءَ مَأْوَىً لِلذّينَ تَوَلَّى عَنْهُمْ حتى حين حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ ما يصفون وسلام على المرتلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاود والقران الذكر يكفروا في عزة وشقاط كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين وعجبوا كذاب أجعل الآية إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آياتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بأذا في المله الآث و إن هذا إلا في بلاء أؤنذ عليه الذكر من زينا بل هم في كتم من ذكري بل لما يلوق عذاب أَمَّنْ يَنصُرُكَ خَذَائِرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْلَكُوا مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الأسباب يُنْذِرُونَ أَنَّ هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كلبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوساد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذبه رسل فحق وَمَا يَرَوْنَهَا هَؤُلَاءِ إِلَّا طَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَّا لَهَا مِنْ تَوَافٍ يَقُولُونَ بَل لَّمَّا رَجَّلْنَا فِي الصَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْنِ الْعَلَمَ مَا يَقُولُونَ وَالْكُرَبُ دَنَا دَاوُدَ ذَلِكَ الْأَيْدِي إِنَّهُ أَوَّاب إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوأ المحراب إذ إل دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى زواء الصراط إن هذا أخي له تسع نحن نحجتك ونحجتك واحده فقل اكفلنيها وعزني في الخطاب قول يا قد والله ما كب الدوان وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْقُلَتَاءِ إِلَى يَبِضُّ حَظُّهُمْ عَلَى بَضٍّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَقَلِيلٌ مَّا هم وَوَلَدَ دَاوُودَ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَجَلْسَةً وَحُسْنَ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَا وَقِفَاتًا فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سبيل الله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 فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمبتدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذك ربي حتى تغارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق قَالَ قُضِيَ بِالَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ وَالْقَيْنَى عَلَا كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ ارزقْنِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إنك أنت فسَخَنا لَليح تَجْلِي بِأَمّهِ أخَ أَن حَتُ أَصَاض وَالشَّيطينَ كُلبَن النائُِ وَضَوص وَآخَلينَ فَوينَ فيِي الأف هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لجلفا وحسن مآب وانكر أبتلا أيوب إذ نادى ربه أني ومسني الشيطان بنصب وعذاب أركب برجلك هذا مرتسل فائد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وَأَخْلِ بِأَنَّ يَجِدَ ظِلًّا تَصْبِرُ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَالْكُبْرُ عِبَادَنَا إِلَى وَجْهِ نَوَائِسُ حَافٌ دي والابصار ان لا اخلقناهم بخالق تلك الذكر والدار وانهم عندنا من المستصين الاخياب والكرساءير وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمستقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب تَكِيْنُ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِثَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ هذا إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَهُ وإن للطاغين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوا حميم ووساق وآخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموا لنا فبئت القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعجهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الرفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان اليمن علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إِلهٌ حَاشَ لِي إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له مساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلها إبليس التكبر وكان من الكافرين قال يا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالم قال ألا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تخرج منها فإنك غزيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَحَنْتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَيِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَحْيُومِ ولا طبيع عزتك لا بوينو اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال في الحق والحق اقول لاملس لجن لما من قوم من سبعات منهم اجمعين قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ بِسْئِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحفظ فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين الدين من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليفذفونا إلى الله جلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا من هو كالب كفاف لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض في الحق يكور الليل على النار ويكور النار على الليل وتخر الشمس والقمر, وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى اللَّهُ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ خَلَقَكُمْ إِنَّكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ويخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات سلاة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَتَهُ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَنْجِي عَاصِي رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَخْطَأَ مِنْ إِلَى ربكم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 وَإذاَا مَتَّلٍِّ السَانَقُ تَغ وََقْضَونبَ إلَْهِثُمَّ إذَا خَوََّْ لَون عمَةً مِنْ ثمَُّ إذَا غَوََّْ لَون يَعمَةًا مِن مونَتَمَا كَلَ يَدُ إلَيْهِ بِع قَب ذَلِّي يَضِلُّ عَن تَبِيرِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذُو الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا استقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلطا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني اَخَافُ اَن عَضَّت رَبِّي عَلَى يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّا أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي سَأَعْبُدُ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ألا ذلك هو الخسران المبين فهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخضف الله به عبادة يا عباد والذين اجتنبوا الطاروت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشي العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين أداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت توقذ من في لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر الله نزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فتراه مصرراً ثم يجعله أطاماً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 أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية وشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه دلود الذين يخشون ربهم ثم تلين دلودهم وقلوبهم إلى ذك لله ذلك هدى الله يجيبه من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يشاء تَذْتَ بِوَجْهِ سوء الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فأذا قوم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مسأل لعلهم يتذكرون قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ وَلِيُنذِرَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الله وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا بَغَيْرِ اللَّهِ مَا تَنزِّلُ وَجِلًا فِي شُلَّةٍ câu là lòng im tu lâu mâ không mâ cùng nhau mà khi đã mà chạy đầu cũng đọctà